نطعمكم لوجه لا نريد منكم جزاء ولا شكورا اننا نخاف اننا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم فَلَقَاهُمْ نَظْرَةً وَسُرُورًا وَجَزَاؤُهُمْ وَجَزَاؤُهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا مُقَمَّمِينَ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الأَرَائِكِ لا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا ودانيتهن عليهم ظلالها وذللت طقوفها تذليلا ويطاف عليهن بأنيات من فضة وأكواب وأكواب كانت قوارير قوارير من فضة قدروها تقدير وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ اِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لؤْلُؤًا أَمْ مَنثُورًا وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا عَلَيْهِمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ